الوحدة الرابعة الدرس الثالث أمارس الرياضة واحد استمع للعبارات وآعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور ممارسة الرياضة تنس جمناس فريق كرة القدم حصل على كأس